تأخر الليل برنامج ليلي ساهر يأتيكم في مثل هذه الأوقات في محاولة للولوج إلى خواطر المستمع الكريم إذا جن ليلي أهام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق أهلا بكم مستمعي على كرم مستمعات الكريمات ليلتكم مهادئة أنتم في برنامجكم الليلي تأخر الليلة ورافقني في الاخراج التقني سنة البكاية معكم دائما في هذه القراءات الليلية الشيخ المهدي لكم مستمع الكريم مستمعات الكريمات في هذه اللحظات التي منانا ان ترافقونا على مدار نصف سوعة من اسم ما <متصفيق> اخترناه لكم هذه الليلة الكاتب والأديب الكبير جبران خليل جبران جبران خليل جبران الكاتب والفيلسوف والشاعر والرسام اللبنانية تأخر, تأخر. الليل هيا بنا مستمع الكريم نمر إلى أجمل ما كتبه جبران خليل جبران كتب عن الكثير من المواضيع ومما اخترناه لكم ما كتبه تحت عنوان العبودية إنما الناس عبيد الحياة وهي العبودية التي تجعل أيامه مقتنفة بالدل والهوان ولياليهم مغمورة بالدماء والدموع هقد مر سبعة آلاف سنة على ولادة الأولى والآن لم أرعى غير العبيد المستسلمين والسجناء المكبلين لقد جبت مشارق الأرض ومغاربها وطفت في ظل الحياة ونورها وشاهدت مواكب الأمم والشعوب سائرة من الكهوف إلى الصروح ولكنني لم أرى للآن غير رقاب منحنية تحت الأثقال وسواعد موثقة بالسلاسل وركب جاثية أمام الأصنام قد اتبعت الإنسان من بابل إلى بارس ومن فينوي إلى نيويورك ورأيت آثار قيوده مطبوعة على الرمال بجانب آثار أقدامه وسمعت الأودية والغابات تردد صدى نواحي الأجيال والقرون دخلت القصور والمعاهد والهياكل ووقفت بمحاذاة العروش والمذابح والمنابر رأيت العامل عبدا للتاجر والتاجر عبدا للجندي والجندي عبدا للحاكم والحاكم عبدا للملك والملك عبدا للكاهن والكاهن عبدا للصنم والصنم تراب جبلته الشياطين ونصبته فوق رابية من جماجم الأموات دخلت منازل الأغنياء الأقوية وكواخ الفقراء الضعفاء ووقفت في المخاطع الموشاتي بقطع العاج وصفائح الذهب وفي المآوي المفعمة بأشباح اليأس وأنفاس المنايا رأيت الأطفال يرضعون العبودية يرضعون العبودية مع اللبن والصبيان يتلقنون الخضوع مع حروف الهجاء والصبايا يرتدين الملابس مبطنة بالإنقياد والخنوع والنساء يهجعن على أسرة الطاعة والامتتال اتبعت الأشيال من ضفاف الكنك إلى شاطئ الفرات إلى مصاب نيل إلى جبل سيناء إلى ساحات أثينا إلى كنائس روبيا إلى أزقة القسط الدونية إلى بنايات لندن رأيت العبودية تسير بكل مكان في موكب مذابحها ويدعونها إلها ثم يسكبون الخمور والطيوب على قدميها ويدعونها ملكا ثم يحرقون البخور أمام تماثيلها ويدعونها نبيا ثم يخرون ساجدين لديها ويدعونها شريعة ثم يتحاربون ويتقاتلون من أجلها ويدعونها وطنية ثم يستسلمون إلى مشيئتها ويدعونها ظل الله على الأرض ثم يحرقون منازلها ويهدمون مبانيهم بإرادتها ويدعونها إخاء ومسواة ثم يجدون ويجاهدون في سبيلها ويدعونها مالا وتجارة فهي ذات اسماء عديدة وحقيقية واحدة ومظاهر كثيرة الجوهر واحد بل هي علة أزلية أبدية تجيء بأعراض متباينة وقروح مختلفه بي توارثها الانبياء عن الآباء مثل ما يتوارثون نسمه الحياة وهي تلقي بذورها العصور في تربه العصور مثل ما تستغل الفصول وما تزرعه الفصول وأغرب ما لقيت من أنواع العبوديات واشكالها العبودية العمياء هي التي توتق حاضر الناس بماضي آبائهم وتنيخ نفوسهم أمام تقاليد جدودهم وتجعلهم أجسادا جديدة الأرواح عتيقة وقبورا مكلسة لعظاب بالية العبودية الخرصة هي التي تعلق أيام الرجال بأذيال الزوجة التي يمقتها الزوج وتلسق جسد المرأة بمجع الزوج الذي تكرهه وتجعلهما من الحياة بمنزلة نعال من القدم العبودية الصماء هي التي تكره الأفراد على اتباع مشارب محيطهم وتلون بألوانه والارتضاء بأزيائه فيصبحون من الأصوات كرجع الصدى ومن الأجسام كالخيالات العبودية العرجاء هي التي تضع رقاب الأشدة تحت سيطرة المحتالين وتسلم عزم الأقويا إلى أهواء الطامعين بالمجد والاشتهار فيمسون مثل آلات تحركها الأصابية ثم توقفها ثم تقصرها والعبودية الشمطة هي التي تهبط بأرواح الأطفال من الفضاء المتسع إلى منازل الشقاء حيث تقيم الحاجة بجانب الغباوة ويقطن الدل في جوار القنوط فيشبونة عسى ويعيشون مجربين ويموتون العبودية الرقطة هي التي تبتع الأشياء بغير أثمانها وتسمي الأمور بغير أسمائها فتدعو الاحتيال ذكاء والثرثرة معرفة والضعف لينا والجبان تأباء العبودية العوجاء هي التي تحرك بالخوف ألسنة الضعفاء فيتكلمون بما لا يشعرون ويتظاهرون بما لا يضمرون ويصبحون بين أيدي المسكنة مثل ثوب تطويه وتنشره العبودية الحدبة هي التي تقود قوما بشرائه قوم آخرين والعبودية الجرب هي التي تتوج ابناء الملوك ملوكا العبودية السوداء هي التي تسم بالعار ابناء المجرمين الأبرياء والعبودية للعبودية نفسها هي قوة الاستمرار ولما تعبت من ملاحقة الأجيال ومللت النظر إلى مواكب الشعوب والأمم جلست وحيدا في واد الأشباح حيث تختبئ خيالات الأزمنة الغابرة وتربض أرواح الأزمنة الآتية هناك رأيت شبحا أزيلا يسير من فردا محدقا لا وجه الشمس فسألته من وام قال اسم الحريه بولس او اين ابناؤك قال واحد مات مصلوبا وواحد مات مجنونا وواحد لم يولد بعد ثم توارى عن عيني وراء الطباق نتواصل دائما مع أجمل ما كتبه جبران خليل جبران ومن القصص الكاملة لجبران خليل جبران الأرواح المتمردة الأجنحة المتكسرة العواصف آلهة الأرض الأمم وذواتها الموسيقى المواكب المجنون النبي يسوع بن الإنسان مريم المجدلية حديقة النبي ودمعة وابتسامة غنت الست فيروز لكثير من أشعار جبران خليل ومن بيني من أحسن ما غنت له أغنيته أو كلمات الأغنية التي اشتهرت من أحسن أغاني فيروز أعطيني الناية وغني <تصفيق> هل جلست العصر مثلي أعيني الناي وغني فالغنى سر الأجود وأعيني الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود هل اتخلت الغاب مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور هل تحممت بعطره وتنشفت بنور وشربت الفجر خمرا من كؤوس من أثير هل جلست مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب هل فرجت العشب ليلا وتلحفت الفضاء زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى اعطيني النهايه وغني اعطيني وغني. وأنسى داء وتوى نما الناس سطور كتبت لكن بما اعطيني النهايه وغني فالغناء سر الوجود وانين الناي يبقى بعد ان يفنى الوجود تاخر الليل في آخر محطات هذا الليل الأثيري من برنامجكم تأخر الليل أخترت لكم من أجمل ما قاله جبران خليل جبران يقول جبران ليست قيمة الإنسان بما يبلغ إليه بل بما يتوق للبلوغ إليه ما أغربني حينما أشك ألما فيه لذتي أنا اللهيب وأنا الهشيم اليابس وبعضي يأكل بعضي فهل حولت وجهك عني لكي لا أعميك بدخاني يمدحني الحسود وهو لا يعلم الحق يحتاج إلى رجلين رجل ينطق به ورجل يفهمه ما أنبل القلب الحزين الذي لا يمنعه حزنه من أن ينشد أغنية مع القلوب الفرحة الشعر حكمة تسحر القلب والحكم الشعر يترنم بأناشيد الفكر لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسياً في نفس الوقت للرجل العظيم قلبان قلب يتألم وقلب يتأمل قد تنسى الذي ضحكت معه لكن لن تنسى الذي بكيت معه جميعنا سجلاء ولكن بعضنا في سجون ذات نوافذ وبعضنا في سجون بدون نوافذ بعضنا كالحبر وبعضنا كالورق فلولا سواد بعضنا لكان البياض أصم ولولا بياض بعضنا لكان السواد أعمى ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك بل بما لا يستطع أن يظهره لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تسغي إليه يغمسون أقلامهم في دماء قلوبنا ثم يدعون الوحي والإلهام قد تعلمت الصمت من الثرثار والتساهل من المتعصب واللطف من الغليظ والأغرب من كل هذا أنني لا أعترف بجميل هؤلاء المعلمين إذا كنت لا ترى إلا ما يظهره النور ولا تسمع إلا ما تعلنه الأصوات بالحقيقة لا ترى ولا تسمع أليس غريبا أنني كثيرا ما أحب أن يخدعني الناس ويغشونني لكي أضحك على حساب الذين يفكرون أنني لا أعرف أنهم يخدعونني ما أعمل الذي يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك منبر الانسانيه قلبها الصامت لا عقلها الصرصار منانا أنكم قضيتم معنا نصف سويعة من الزمن ورافقتمون عبر هذه الهمسات والخواطر الأثيرية الليلية رافقني في الإخراج التقني سند البكاء مع تحيات رافقتكم الشيخ المهدي في أعداد وتقديم هذه اللحظات من برنامجكم الليلي تأخر لي الليل. إلى حلقة مقبلة وإلى اللقاء تأخر الليل برنامج ليلي ساهر يأتيكم في مثل هذه الأوقات بمحاوله للولوج الى خواطر المستمع الكريم اذا جن ليلي اهام قلبي بذكرك ابو كما ناح الحمام المطوق